الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة نحن نجيب على بعضها ونحن على العجل واحد من اللحظة يقدم لي هذه الصحيفة قصاصة من, من صحيفة فنون الصاطرة في يوم الأربعاء صحيفة سيدانية مواقلون والذي قد الصحيفه طلب ان يعلق على على كلام يقول فيه ورد قال قال يقول ورد لن اترك الغناء بتعلي بتعليمات الشيوخ وفتاوى في الفاضي الخرثي ورد الفنان الكبير محمد وردي على الشيخ السعودي صهيب العرعور الذي طالب الفنانين الذين يحملون اسم محمد بترك الغناء وقال إن اسم محمد هو للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز من يحمل اسمه أن يتغنى بكلمات تدعو للرزيلة وإثارة الغرائز وطالب وردي في حديثه لفنون الشيوخ وإمة المساجد بعدم إصدار الفتاوى لا تستند إلى عدلة وبراهين شرعيه والكلام خصوصا طبعا لازم ها شر لا الا الا بمعنى قتوا في الفاضي على حد قولي واكد وردي انه لن يترك الغناء بتعليمات هؤلاء الشيوخ وبمجرد ان اسمه محمد لافتا ان الى ان لكل شخص له رساله في الحياه وقال ان ان فنان صاحب رساله فنيه وهو يحث الناس على الفضيله وفعل الخير كويس ودوره ليس دورا هامشيا وتابع هناك بيت شعر يقول كاد المعلم ان يكون رسولا وانا اعتقد ان الفنان رسول لانه مثله مثل المعلم فهو صاحب رساله وكان الشيخ السعودي صويب بن عرعور بقناه رسال قناه اطلق دعوه وطالب من خلالها جميع الفنانين اللي اسم محمد بترغنا اول الفتره بتاعه بتاع عرعور ده فتوى باطله عرعور ده ليس مؤهل انه يفتي ردي فتوى بدول على جلي عرعور ذاته انت فاكر ايه شروق فتوى انه الفنان الذي اسمه محمد لا يغني والاسم علي غني يعني ده مش مشكله ان فرق عشان كده رمضان صرد يرد عليه على جنس النوع ده بيبقى الكلام فيه نظر مشكله ولانه قصد ورد لما لما اتكلم ده على عرعور لانه راس الصوت له ولا غيره لانه اسمه محمد والزول البفتي قال يدعو أهل العرعور في قناة نصاله ده في النهاية بكون أخو مسلم والله ده بكون أخو مسلم تربية بتاعة إخوان مسلمين أخو ما بكون تربية ده تربية بتاعة الثرورية بتاع إخوان مسلمين الناس البفتوا على غير بصيرة وعلى غير هدى فنحن بنقول إنه محمد جاغس جن كلكي يتغلي حرام يقول حرام شنو الإسم محمد ما يغلي؟ لأنه حامل اسم الرسول هذا خلال متعناس أو متساكد متعناس جوالة ساكد سواء من جابه في قناة وصال كان سعودة ومن سعودة الشريعة قالت الغناء حرام تخلمنا عن الموضوع هذا هذا الدليل على ذلك الآية رقم 6 من, من سورة اللقمان قال تعالى ومن الناس إلى الناس بعدين الآية قالت للناس ما قال محمد زي عالعور قال الراهب المحلي محمد اسمه محمد بيغني قالوا من الناس ان ابن له واحد محمد حامد جنكلت مش ناس عادي خلاص يخش في تحريم الاتغناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وتهذلز هؤلاء لو معدام بوهين الاذي حرمه البناء ذكر الطبري في التفسير بالاسناد الى ابي امامه الباهلي قال ان الله حرم المغنيه وبيعها وال... والاستمتاع بها وفي ذلك مزلت الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر الآية ذي دبيل على التحليم والغناء هل تبقى كلامه؟ الآية ذاكر ابن كثير المفسر في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء, إنه الغناء يعني لهو الحديث وهؤلاء الناس اللي اشتروا له الحديث الله ختم الايه قال اولئك لهم عذاب مهين الايه دي دليل عند العلماء يعني الذين ابتدوا بقوله انا بقول لك قال ما قال الرسول قال والصحابه قال طب واللي في واحد قال حلال قال حلال وفي ناس مرضى من الاخوال بس كبيره وصوفيه ممكن يقول لك ما في حاجه لكن احنا عندنا الحجه متفق عليه فهو شيء ادله لو رحت اذكر الادله هذه مجموعه من النصوص انا سبق ان ناقشت الموضوع ده ابرنمبه في خطبه جمعه في شريط موجود عند خونا البكر بيع العشره ده الموضوع ده فصلنا فيه والادله باكملها من القران والسنه وفتاوى الصحابه وفتاوى ائمه المسلمين وذكرنا الشبهات المتعلق بهذا الموضوع كلها انا فصلتها فاهم في شريط موجود في اماكن بيع العشره انت فاهم الكلام ده فما داعي عيد لك الكلام لكن ده يكفي تبقى فتوى عرعور هذا فتوى يعني مائعه يع... ففتوى مائعه ما ساهل يع... ما ان دول اسمه محمد بيقولوا طيب بس ممكن بالضبط العرعور كله ممكن يغني مش محمد لا يجوز بالشريعه تغيير الاسم مش هيعبي التغيير دي الرؤساء كلهم غير اسماء كثير جدا جدا اللي قاعده تختلف مع الكتابه السنه فممكن محمد ده يقول لك يعني محمد ما غنى هي جيب لي خروف سميت اسمين ها سمعت اسم عوالي الله اكبر تقدر تقول مع عمره سمى نفسه عوالي غادي كذا ما طلب مع الكلام تقدر تقول يعني عوالي يغني ومحمد يغني مع واحد كل الوقت ها جاي عمده الرؤيه والدينه اللي يجيبهم بينزلوا بفتو ها في القنوات بتاعت وصال وقناه تقرا وخلاف كل ده يوريك انه في جهل بين الناس اللي قصدوا منصب الفتوى نحن مشكلتنا الان بمحمد وردي نحن مشكلتنا على العرض ذاته والله ضعيف ما مشكلتنا دعور زاد ومش معبره المشكلتنا في الناس الان بيستوا وبيبيحوا الاغاني مثل القرضاوي وناس الترابي و وغيره اللي رتت عليهم هنا يا اما بتاع الانضلال بيفاحوا الفساد اه بيامزجه وهواه وصدقاتهم للامه وصفقت لهم والقران واضح والحديث واضح انت ده تغلط النص يا اخي لو اتكلمني انا اقول لك يا اخي انت ما انصصولنا لا خليتها مواطن عالي بس الكلام ذا حرام فهو مقيره انصاصون بتاعشونه يا اخي انت بتفرد من الحقيقة له فهو عرعور وباطلة نجل يا وردي وردي نحن بصده لم يكن تلك وردي قال ما بتلك الغناة نحن بخناس بتاعين بتاعين يعني, يعني اهمة بنعمل في حق للدعوة ما وردي يغني ولا بغني ما مشكلة لم يكن تلك وردي يعني ما بصده مستغني نحن بأين وردي يغني ولا بغني ما, ما مشكلة دماغة. نحن مشكلتنا هل هو حلال ولا حرام لكن انت تغني ولا ما تغني تبع امر بعدين خذ خذ وخانتك مشكله خوذك وحسابك عند الله والبيره نحن هذا مشكله مش فستان وردي والفنانين فلان وفلان مشكلتنا هل الغناء حلال ولا شنو ولا حرام وين في الكلام ده بعدين يخليه ولا بيخليه ده موضوع ثاني منين علينا بلغ المنهج فذكر ان ما انت مدكر لست عليهم وسيط ترجمه ما حكم يعني لو حافل ولا بقدر الفتره اقول تعال خليهم ها ليه ارجو ارجو تعال اول ما كتبت معاك كلام عندي قد كان الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وعمروا بالمعروف ونهوا هم خلواني كنت الحاكم ما بخلي اقول ما بخليه تخليهم تخليهم بصوت خليهم لو انا كنت الحاكم لكن نحن الان ان هذه صوتي بابا ما استعولوا نحن ماذا انك تخليهم قال لي هو لو اتخذ هذا موضوع خصك بعدين حسابك على الله عز و جل كل نفس بما كسبت رجينا كل زول بحاسبه على الله عز و جل لكن يتقرر عند الحكم ثانيا هو قال يوجيه رسالة يوجيه لهم اخرى كيف قال المشكلة ذلك أسيده مجحنا بعد قيامة يوجيه رسالة لأئمة المساجد أنا واحد منهم إنه ما يكونوا حرام يا ناس ما تعمل قلت يا وزي انت مدير ولا مدير هوكابن والفداه عندكم راي انت المجمعك خان عندي معو خرب هياخذ منك انت تعليمات قال وما بياخذ تعليمات طب انت جاي تعليمات له وقالوا بياخذ تعليمات من هولائنا وطيب مديني تعليمات لا انت ما دام انت بتاخذ تعليمات نحن برضه لن نترك الكلام في الغناء ليه كده بعاندني انت ما دريت تحسب وانا كابك وانا كابك انت بتتكلم ساخر يا اخي انت بتتعن الناس تعال تتعن انت عندك جريعه فاحنا قضيتنا انه الغناء حرام تخليه وتخليه بعدين ما اجيها وردي ما اجيها بالبهارات بدنا نعنع ونحن ما بنزور بخاطبنا اللي بالداخل شوف نحن نحن قايمه خدعات طلعنا نحن كده خدعات ولا فين معليش الثغاريب مع الخفوضه وعنده محزاب وعنده منظمات بالجو بتوجيهات من, من القياده تحت المكتب اسمعوا قولوا حلال ده موضوع ثاني نحن بالذات يا شندرت خاطبناي الا تخاطبني بالقران والحديث طب وليه كلامك ده غلط وخاطبك بانه قالك وسع كده اللي قوله تعالى كده بتخاطبني لكن ارى وينبغي ومن الحكمه مال الموضوع ده خلوه لو ده شغال معك تغني اخو مسلم ولا شنو انا ما تاب لا ينظم شمط اذا مشي معي ما في دول بالدين تعليمات ولا داري تمشي معي عشان هذيك تعليمات ما داود من تعليمات ولا فاضي لي انا عشان تجد تمارين ولا كده انا مصامين معك من برضه وتمشي تشوف في شغلتك كان عميد لقيت وغلط تراجعه لقيته صحته تبعه غلط تعني يقول لي غلطه دي لكن ما داير اوصلك لاي اتجاه عشان ما تضيع ذول انا ما داير اوصلك لاي حزب ولا لاي جماعه ولا اي طائفه بقدر ما انا اريد ومقدم لك نصيحه انا مسؤول منها يوم القيامه لا يهمني ولا يهمني وان دبا تكمل الموضوع لا يهمني عاشرتك انت فاهم فورت قال اثرتنا انه ما نقول كان يقول يقول ما تنقالوا رساله قال انه الفنان عنده رساله لكل شخص في الحياه رساله طيب دي احنا ما احنا اربع اصحاب رساله انت هو عندك رساله هاي طيب دي رساله احنا خلاله ما انرسلتك تغني كنت غني و كده ان نغني وردي بالمنطق بتاعه قال ان كل شخص في الحياه ما يقول لو حرام لانه كل شخص في الحياه دي يقول له رساله طيب احنا دي خلق الله خرجنا الرساله دي ورسالتنا دي رساله سماويه وانت رسالتك رساله بتاع الغله بنتفق ما يبقى رساله بعدين قال واصل وردي حديثه وقال ان الفنان صاحب رساله واو ادعو الى الفضيله وطيبه وطيبه والبرتقان نهدك مدرتهم والقمر بابا عليك ثقيل الفضيله يعني انتوا تقدموا عليها احنا هنقول في الجامعه كلام هنا انتوا بتلعبوا على الراي العام سياده المجلس دهيب على الدجون يا ودي الفضيله هي هذه الفضيله بتاعتك ها وكلام كثير وماذا ذا ما بعرف على كل حال ارجو ان تكون قد فهمت الجواب من نلتقي في الاسبوع القادم سويت وجعي بس بيت يا في كلام كثير حول الصيام وما اعرف ودي مساله خلافيه اذا وافق اليوم الذي يعني يكره صيامه يوما يندب صيامه ولا كما قال العلماء انهم تصوم والكراهيه تنتهي بعدم التخصيص فالناس يسوم ويفسرت الدارصوم تقربا الى الله يصوم هذا ارجح القولين صلى الله عليه محمد والله